أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه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 قُل فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُم ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُم نَّفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بَلْ بُنِيتُم أَن لَّيَن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى